بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسبه سيصلى نارا ذات لهبه وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسده